أَلِفْ لَا مِّمْ رَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش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 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواشيا وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغش الليل النهار إن في ذلك لا آيات لقOUN يتفكرون وفي الأرض قطعهم متجاورات وجنات من أعشاب وزرع ونخيل ونخيل صن وان وغير صنوان يسقى بماء واحد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 وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم اهدنا لصالح قدمت لكم هذه التلاوة, التلاوة من, من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على www.mlamath.com خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة